فَلَمَّا جَهَّزُوهُ بِجِهَازِ امْجَارٍ يُقَيِّرُ رَحْلَ أَخِيهِ فَلَمَّا جَهَّزُوهُ بِجِهَازِ جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أن يتهلعير إنكم لساركون جعل السقاية في رحل أخيه ثم قالوا عليهم ماذا تفقدون قالوا اقبلوا وديننا ماذا تفقدون قالوا نفتدى صوا على الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين ان موت الله لقد علمتم ما جئنا لنفسد جزاؤه موجود في رحله فهو جزاؤه قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين كذلك نجزي قالني فبدا بأوعيتهم قبله عائي اخيه ثم استخرجها من عائي اخي كذلك كذنال يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء و فوق درجات مما نشاء وفوق كل ذي علم علي يَسْرِقُ فَقَدِ سَرَقَ أَخُهُ لَهُ مِنْ قَبْلُ قَالَ إِنْ يَسْعَلْقُ فَقَدِ سَرَقَ أَخُهُ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ فَأَسَرَّهَا قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا